قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا パパパパ ث أ ح ل パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ ف ل, آ أ أ ف ي, أ ل إ ا ي أ ت ن ا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال ا نوح إليهم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 لقد أنزلنا إليكم ك ت ا ب を楽 ي む ك を楽しむ日を楽 ا む日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽 ن む日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日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 ولكم の ل い ي <ين> ل, ل مما あ ص ま و ن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 ام اتخذوا آ ل ه ه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 أم لهم آلهة تمنعهم من, من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباؤ.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 الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لي إنا كنا ظالمين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 لقد كنتم أ ن ت い و は ب و ا ؤ ك م 私の思い出は ن ا ل ش ない د ي ن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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 َتَعْبُدُونَ اللَّهِ يَنْفَعُكُمْ「私は私の思いを語り継がれてい ل のّ ل َ私 ك م の思いを語り継 ا れているのでُが私は私の思いを دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 私たちはこの ا を変えたのはこの世を変えたのは ا の世を ا えたのはこの世 ا 変えたの و この世を変えたのです。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 ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين و んなこと言ってもらうこと言ってもらうこと言って م らうこと言ってもらうこと ت ってもらう ن と言っても م う ن と言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言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 و آ ت ي ن ا ه أ ه ل هم هم ه وَمِثْلَهُمْ م َ ع َ ه ُ م ر ح م ة م ن ع ن د ن ا و ذ ك ر َ ى ل ل ع َ ا ب د ي ن وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين 「そして私たちはこの ن を変 ن たのはこの世を変えたのはこのَを変えたのはこの世を変َ ب のはこの世を変え ن のはこの ن を変えたのは ه の世を変え ا د です。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 وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين ان هذه امتكم امه ّ واحده ة وانا ربكم فاعبدون 私たちはこの世を変えたのは私た م の思い出を変え ا のは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えた。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 「私の思い出は何 ا 言うかわからな ن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 لا الف َا الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا الَّذِي السَّمَاءَ السِّجِلِّ يَحْزُنُهُمُ يَوْمُكُمُ يَوْمَ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَطْوِ كَطَيِّ「よく جل て ل ك ل ل ت ب 「そして今日は私たちの思いを聞いてみてください」「思いを聞 الصالحون إن في هذا ل ب ل ا غل قوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: إنما يوحى إلي: أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم؟ ファイン تولو <ص> فقل آذنتكم على سواء <ق> وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون イン 「私の思い出は変わらずに」<音楽>